ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قذل فذاقوا وذال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسولهم بالبينات فقالوا أبشري يهدونا فقالوا أبشري يهدونا فكفروا وتولوا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 فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم أجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابد